إِلَٰهًا وَحْدًا إِلَٰهًا مَعَ النَّبِي وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ نَبَأ ويوعد صفدياني فلذا كذ وجه الركون بثوله وقد وصي الالك ثم الجاري شهدت له ايات صورته هل ادا بما لاقب كلت على فَلِدَاء كَزَوَّجَهُ الرَّسُولُ بَتُولَهُ نُوحٌ وَغَدَا بجانبي شهدت له شهدت له ايات صورته الاتا لما لا جلت عرفت بياني